يا الربع ذل الليل ابا مسراح في بها قال بي زعلاني يا زين مسراح على الجاني يا زين مسراح على الجاني شل الجع ابو القا قلبك يرمي بها رجل بطراني يا زين مسراح على الجاني يا زين مسراح على الجاني <تصفيق> طال ابوها للدحسه والثاني شكله ثاني يا زين مسراح على الجاني يا زين مس على الجاني <مترجمة> وين السجون سالوا لي واجب علي فكت العاني يا زين مسرا على الجاني يا زين مسرا على الجاني وين السجون سالوا لي واجب علي فكت العاني يا زين مسرا على الجاني يا زين مسرا على الجاني والله ارمي عاد والله وثور الارض بركاني يا زين مسرا على ال بركانيه زينه مسرا على الجاني والله الرمي عاد والله وثور الارض بركانيه زينه مسرا على الجاني زينه مسرا على الجاني والله الرمي عاد والله وثور الارض بركانيه زينه مسرا على الجاني زينه مسرا على الجاني زينه مسرا على الجاني زينه مسرا على الجاني زينه مسرا على الجاني زينه مسرا على الجاني زينه مسرع على الجانب